كبير الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء اراك بك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ مَا أَدرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ